السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب في السؤال عما هو حكم الشرع في الانتماء لأحزاب الكفار أو النصارى أو اليهود مثل الأحزاب الموجودة في ألمانيا وإسبانيا وأمريكا وغيرها من الدول الكافرة أو النصرانية أو اليهودية أرجو الإفادة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هكذا أمرنا أن نرد على السلام سمعناه أو قرأناه وبعد السلام نحمد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم هناك تعليق على السؤال في عطف النصارى واليهود على القفار هذا يشعر أن الكفار شيء وأن النصارى واليهود شيء آخر ليسوا من الكفار حيث يقول لأحزاب الكفار أو النصارى أو اليهود ثم يعود فيقول وغيرها من الدول الكافرة أو النصرانية أو اليهودية فالنصارى واليهود من الكفار قال الله تبارك وتعالى في مطلع سوره البينه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه فحكم الله عز وجل على هؤلاء اليهود والنصارى الموجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر فقال لم يكن الذين كفروا ثم بين فقال من أهل الكتاب هذا الصنف الأول والصنف الثاني والمشركين وعلى هذا فليس اليهود أو النصارى من المؤمنين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة أو قال إلا أدخله الله النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك فالكفار والنصارى واليهود هذا من ناحية البلاغة يمكن أن يقال هذا عطف الخاص على العام النصارى واليهود خاص من العام وهو الكفار طيب حكم الانتماء لأحزاب الكفار أو النصارى أو اليهود أو غير ذلك من الأحزاب الموجودة سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفار هناك امران الأول هذا الذي يريد الانتماء لهذه الأحزاب هل يعرف مبادئ تلك الأحزاب أو يجهلها؟ هل يعرف لماذا أسس ذلك الحزب؟ ثم إلى ما يدعو هذا الحزب هل يدعو إلى الشرع أو محاربة الشرع هل يدعو إلى الفضيلة أو يدعو إلى الرذيلة هل يعرف هذا الذي يريد الانتماء لهذه الأحزاب هل يعرف المبادئ التي أسست عليها هذه الأحزاب والتي تدعو إليها تلك الأحزاب فإن كان يعرف ورأى أنها تتفق مع الشرع فحينئذ نسأل عن نيته لماذا ينتمي إليها هل يرفع راية التوحيد لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا السفلى اما هي نيته إن كانت لدنيا فلا ثواب له على ذلك وإن كانت لآخرة فأجره عند الله أما إن كان يجهل مبادئ تلك الأحزاب وانتمى إليها فيبقى السؤال عن النية ما نيته لماذا انتمى لهذا الحزب هل لييسر مصالح الناس في بلده أو في غير بلده هل ليرد الحقوق إلى أصحابها هل لينادي من خلال هذا الحزب أو غيره بتطبيق شرع الله، فلا, ب... فلا بد إذن من معرفة هذين الأمرين. هل هو يعرف مبادئ الحزب ثم مانيته؟ فإن كان حزبا كافرا، إن كان حزبا علمانيا فتح العين وليس بكسرها إن كان حزبا يدعو لمحاربة الشر فلا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن ينتمي إلى هذه الأحزاب كيف والله سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فمجرد الركون إليهم سبب في عذاب بالنار فكيف إذا كان المسلم واحدا من هؤلاء الظلمه مجرد الركون منهي عنه؟ فكيف لمسلم أن يكون واحدا من هؤلاء الظلمه فإن كان حزبا كافرا أو محاربا لشرع الله فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينتمي إليه المسلم، أما إن كان يجهل مبادئ هذا الحزب. ودخل بنية سليمة فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على نيته والله سبحانه وتعالى أعلم